ليش مش بشوفك ليه من سنين وحرمنا من انسك ليه من سنين وما حدش بيشوفك ليه من سنين وحرمنا من انسك ظهور المحبة ما قلناه ما قلناه ما قلناه جرح Kim, عالصف دمين دم سنة وقدي